بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم 「今度 وهو ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى ثم دنا فتدلى فكان قاب ق و س ي Uh... わかるぞ إ ذ يغشى السدره ما يغشى ما ذاغ البصر وما قضى من الكبرى. افرايتم اللات والعزى ة ومناه الثالثه الاخرى 私は و の世を ا ل أ は ث はこの ك إذا ق س م す you、e 「雨」um, لفضيله <تصفيق> ا ل د ت و ر محمد راتب ا Yes, sir. w are the p o p l e فاقرض ع ن ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا ا ل ذ ي ن ي ج ت ن ب و ل ن ا ب ل س واعلم بكم اذ انشاكم من الارض وانتم إ اجنه في بطون امهاتكم ارايت الذي وان ليس لي وانه هو امات واحيا وانه خلق الذنوب 何を言うかわからない。 ل ن ه ه و ر ب ا ل ن ا ب وثمود فما get you Um... 「そっか」